ذَرِيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَميعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّميعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنّ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا إِنِّي وَضَعْتُهَا والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك ودريتها من الشيطان الرجيم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت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 قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب